ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دونه الله شركاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن